الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الموقع الله عز ج ل اشارات ل ل إذا وإذا الله نفوسهم وجل إعظامهم برنامج من إ ع د ا د نهل محمد التقديم ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج الحمد لله رب العالمين السماوات والأراضين لله قيوم رب ورب الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيد ي ولد ادم اجمعين خليل رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى اله واصحابه اجمعين المستمعون الكرام عنوان حلقتنا في إشارات حول شريحة مهمة مستقبلنا هم أ م ل ن ا في ا ل ن ه ض ة وهم سبيلنا إ ل ى العز والسؤدد والشرف والمجد إ ن ه م الشباب ش ر ي ح ة الشباب في العالم تساوي تقريبا سبعه وستين في المئه من السكان وفي العالم ا ل إ س ل ا م ي قد تزيد و خ ا ص ة من عمر يوم إ ل ى عمر ثلاثين عام هذه الشريحة تعتبر فوق من السكان ينبغي أ ن ن ل ي ه الاهتمام ا لكن ينبغي أ ن أ ت ح د ث بشيء من ا ل ص ر ا ح ة وبشيء من الوضوح في ق ض ي ة الشباب إ ن ه ا ق ض ي ة لماذا نجد أ ن بعض الشباب على غير مستوى ا ل م س ؤ و ل ي ة ما الذي أ ص ا ب شبابنا وما الذي دهاهم وما الذي أ ص ا ب ه م لا بد أ ن نقف قليلا أ ن ا لا أ ل ق ي ب ا ل ل ا ئ م ة على الشباب و إ ن م ا أ ل ق ي باللائمه ابتداء على من يتولى أ م ر الشباب ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت المدارس الجامعات المراكز المؤسسات ا ل م ت خ ص ص ة الوزارات التي ت ح ت ن ي ب أ م ر الشباب في و ز ا ر ة ك ا م ل ة اسمها و ز ا ر ة الشباب و ا ل ث ق ا ف ة و ا ل ر ي ا ض ة الجامعات حتى أ ص ح ا ب الفكر و ا ل ت ر ب ي ة المربون أ ئ م ة المساجد كل هؤلاء إ ذ ا حصل نوع من الخلل وحصل نوع من ا ل إ خ ف ا ق في ق ض ي ة الشباب وشكى ف ي جانب ا ل ب ب ا و ش هؤلاء جميعا يقول لك الشباب على غير ا ل م س ؤ و ل ي ة الشباب ا ل آ ن يقلد ا ل ك ف ر ة الشباب ا ل آ ن يميل إ ل ى ا ل ر ا ح ة والدعاه و إ ل ى الملاهي و ا ل غ ف ل ة الشباب ا ل آ ن يلبس المحزق الشابات ا ل آ ن همهن المكياج الشباب ا ل آ ن يحب ا ل ط ر ب ويميل إ ل ى الرقص الشباب والشابات يجلس في الحدائق ا ل ع ا م ة إ ذ ن من المسؤول المسؤول ا ل أ و ل هو الشاب نفسه ل أ ن ه محاسب ومكلف أ م ا م الله طالما أ ن ه جرى عليه القلم والصبي حتى يحلم س ي س أ ل ه الله عن كل ك ل م ة وعن كل ع ب ا ر ة وعن كل ن ظ ر ة وعن كل تصرف وعن كل شيء فعله إ ذ ا لم يكن موافقا لما جاء به ا ل إ س ل ا م س ي س أ ل وسيحاسب المسؤول الثاني ب ص و ر ة م ب ا ش ر ة من يتولون أمر يتولون القاه ت ر ب الشباب ي ة وأمر أ ل في اليم مكتوفا وقال له إ ي ا ك إ ي ا ك أ ن تبتل بالماء هذه م ش ك ل ة م ش كبيره ل ة ك ة أين الأباء؟ ليس اليتيم من ن الآباء ا ت ى أ ب و اين ه هم من ا ل ح ا وخلفاه ذليلا ة إ الاباء ي ي ت م هو ل تلقى له ذ ي تخلت أما أو أ مشغولا ل ا أين آ ب في غرس قيم الخيل في نفوس ا ل ن ا ش ئ ة منذ الصغر ل ي ن ش أ و ا ويتربوا على ما هو وليميزوا ح ق من الباطل وليتربوا على ما هو صحيح على العيب هذا عيب وهذا لا يصح وهذا ي ص حتى ح يخرج الجيل المتماسك القوي الذي نحبه ونريده إ ذ ن ا ل م س ؤ و ل ي ة ا ل ث ا ن ي ة م س ؤ و ل ي ة أ ص ح ا ب البيت الوالد الذي لا يجلس مع أ ب ن ا ئ ه إ م ا م ش غ ل بالتلفزيون إ م ا بالجرائد إ م ا ب أ ص ح ا ب ه يدخل وهم نيام ويخرج وهم نيام لا يجالسهم لا يقص عليهم شيء لا يحكي لهم شيء لا يناقشهم لا يحاورهم لا يعرفهم الذي يدور في عقولهم من يصاحبون كل هذه الامور ينبغي أ ن نلفت الانتباه إ ل ي ه ا نحن نعيش في عصر العولمه والانفتاح والشباب يتلقى بغير إ ر ا د ت ه في الشارع يتلقى يفتح التلفزيون يتلقى يفتح ا ل إ ن ت ر ن ت يتلقى لابد من مفلتر لهذه المعلومات التي يتلقاها والمفلتر هو والده يناقشنا كيف ر أ ي ك م في المولد وفراند كيف يعني انا أ ن ا استخرب م ف ر و ض يناقش ق و ل له بناته في اللبس ها اللبس ا ل م ح ت ش م ر أ ي ك م في وجنه لكن أ ن ا خائف ان ه يكون هزاته م أ ي د ان يفكو ش ع د ي ويخدم ا ل ط ر ح ة في راسي كده ساكت بس بدون أ ي ح ا ج ة ويلبس انا ا ض ي ق ويكون بجيبه هزاته تبقى م ش ك ل ة إ ذ ا كان رب البيت ب ض ف ضاربه ف ش ي م ة أ ه ل البيت كلهم الرقص والطرب مشكلة المسؤول الثالث م ب المؤسسات ش ر ة ا ا ل ت ع ل ي م ي ة و ا ل ت ر ب و ي ة المدارس الجامعات كويس ماذا يتلقون في هذه الجامعات وفي هذه المؤسسات وفي هذه الدور ا ل ت ر ب ي ة قبل التعليم هكذا هو شعارهم و ز ا ر ة ا ل ت ر ب ي ة والتعليم وزارة التعليم العالي التعليم العالي إذا لم يكن معه الخلق العالي تعليم لم معه يقم فلا ق ي م ة فيه فالعلم إ ن لم تتلفه ك شمائل م ح م و د ة كان م ض ي ة الافاق وبالتالي المؤسسات والمراكز التي تعتني بامر أ الشباب, الشباب من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ف ك ر ي ة ومن ا ل ن ا ح ي ة ا ل ر و ح ي ة في المقام ا ل أ و ل ثم ب ع د ذلك ت أ ت ي ب ق ي ة أ ن و ا ع ا ل ت ر ب ي ة ا ل ت ر ب ي ة ا ل ج س م ا ن ي ة و ا ل ت ر ب ي ة ا ل ع ق ل ي ة و ا ل ت ر ب ي ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة وفي ا ل ق ر آ ن انموذج راقي و إ ذ قال لقمان لابنه وهو يا يبو هذه ا ل آ ي ا ت فيها أ س س ومرتكزات ا ل ت ر ب ي ة ا ل ر ش ي د ة ب د أ ب ا ل ع ق ي د ة وربط الطفل بالله وهذا صمام ا ل أ م ا ن ل ل ا س ت ق ا م ة ف إ ذ ا عرف الله لا ينحرف ل أ ن ه قد يفارق والده ولكنه لن يفارق الله ثم أ خ ب ر ه بحقوق الوالدين ثم خ ب ر ه ب إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ثم اخبره بالتدريب ا ل ت ب ا ئ ي ة أ ن لا يسعر خده ا ل ن ا س وأن لا يرفع م ش ا ل أ ض برحة وأن لا ي ت وأن... صوته كل ده يديكم ص و ر ة تبدا ناس قاعدين في حي وشباب قاعدين برد ي ض ح ق و ا جنب العمود بتاع الكهرباء جنب الميدان في الشارع ي ض ح ق و ا ب أ ع ل ى أ ص و ا ت ه و ي ق ح ق ه والناس ن ا ئ م ي ن بالليل ولا يهتموا لهذا ا ل أ ذ ى الجسيل الذي سببوه ت ب ل ا شاب يطلع في الشارع بثياب غير محترمه ك ي ف تبرد الاولادات ب ل ل أ و ل ا م ش ك ل ة يطلع في الشارع ب ط ر ي ق ة ع ج ي ب ة يسرب السجاير جلبة مأس الكبر ش ا كانت ء غ ي م و جدا و ة و ه ر غير موجودة كانت غير محمودة. الناس عليها وده أسوأ من ح م و والأهل د ة الناس سكتونها الكلى ظ ا ه ر ة س و ت ا ن ا س ع ل الظواهر وهذا يدل على أن المجتمع صار سالبا القلوب ماتت الفطر انتكست الموازين انقلبت الباطل صار يدل على وعلى وعلى وعلى وعلى قد قد قد أن أن أن أن أن وعلى أ ن المنكر صار معروفا للناس وتبلد إ ح س ا س الناس تجاه المنكرات ولا حول قوه ة إلا ل ل ا ب فهذه سورة الا بالله ب ا يصفروا ويتنفضوا ضحكوا أ ف ا نابئة وعبارات سيئة وعبارات ه تستطيعه مشكلة مسؤولية فيما من توفير فرص العمل للعاطمين منه من استخدام الإعلام أحسن استخدام اللي الشباب الدولة الإعلام ليستقيمها كبيرة الشباب وتأتي توفير جدا تجاه استخدام استخدام أحسن من فرص ولكن حقيقه إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ ع ز ي ما وصل إ ل ي ه بعض الشباب من بعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن من أ و ل ا عدم المبالاه عدم وضوح ا ل أ ه د ا ف الميل إ ل ى الملاهي ضعف ا ل ش خ ص ي ة و ا ل ا س ت ق ا م ة إ ل ى غير ذلك من الاشكالات س أ ق و ل إ ن ه ا ا ل ع و ل م ة مع عدم وجود ب ي ئ ة تهتم بالقضايا ا ل ر و ح ي ة ب ا ل ن س ب ة للشباب القضايا الايمانيه ضبط الشباب ماذا قال لقمان النموذج الراقي في ت ر ب ي ة الشباب وفي تعهدهم يا بني إ ن ه ا ان تكون حبة من فتكون في ص خ ر ة أ و في السماوات أ و في ا ل أ ر ض ي أ ت ي بها الله بل له الحاج ل ا ص غ يا ر م م سلام من ا ل علمه الله احكي سلام لكم ق ص ة ب س ي ط ة جدا عن واحد من العلماء الراسخين لما كان شابا هو الشيخ الفاضل ا ل ع ل ا م ة عبد القادر الجلاني رحمه الله قال أ ن ه لما مات والده وطفل صغير ف أ ك م ل حفظ ا ل ق ر آ ن في بغداد نادته أ م ه وكان قد جمعت مالا كثيرا قالت يا عبد القادر هذا مالي كله اذهب وتفقه في الدين قول القرآن قول القرآن الفقه قلت الوقت قلت قتلت قافلة ولا والمدينة ولا وصية بلما مشكلة مشكلة لأمشي العلم داخل الحجاز سافر إلى الحجاز لكي تحفظ تعرف تفسير تحفظ تعرف تكذب في في سافر في سافر كان إياك أن مكة مع له قطع نصوص على هذه ا ل ق ا ف ل ة الطريق مروا ناس ل ه م س ل ح م ع و ا من ن ا س ا ل ق ا ف ل ة ح ا ا ج ت ه وقفوهم وجردوهم من حاجات وناس مسالمين و د ي ر مسلحين وكان من ج ن ل ة الذين ج ا ء و ا ل ي أ خ ذ و ا ما عنده عبد القادر وكان طفلا في ا ل ث ا م ن ة من عمره ف م ش استغربوا قال له شافع مقوشه الحاجه ضحكوا قالوا انك ل ه ا الى تتحدث عنه وكان عنده ا مرغد انه وانه حاجة ا في ما في طلب علم ه ق ا ولدك ه مرقة يحمل كذا وكذا وكذا ولما سألناه يخرجها أن أخرجها قال رئيس ا ل ع ص ا ب ة ي ع ه امي ل ق ا د ا وصيتني ة أمي أمي و قال ولكن أ ي ن هي هي ا ل آ ن خلفتها في بغداد قال ولكن الله يراني ويعلم سري ونجواي ا العصابة بكى. بكى ودفق الحاجات العلم هدوم. شرط هدوم. والعصابة بتعاين قال له هذا الغلام الله رئيس شرط عليه يخشى لعذبته له بكى هدومه هدومه ودفق ومزق وسافر لا إلى الله فقالت العصابة نخشاه إذني تبت ر ئ ه كنت رئيسنا ي السلقة ئ ي في س ن تبنا ا التوبة الله معك وأرجعوا إلى م عبد ك وأرجعوا حقوقهم وسافر ع الناس إلى القادر بعد ذلك إ ل ى م ك ة ل ي أ خ ذ العلم ويتلقاه وصار بعد ذلك ع ل م ا من أ ع ل ا م ا ل أ م ة ي ا شباب ه و عنوان حلقتنا يا شباب نحن نحتاجكم فلا تكونوا أ ع و ا ن ا للشيطان ولا يكون أ ح د ك م تابعا لشهواته